بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الرابع عشر من التذكرة وخرج أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول عن سعيد بن المسيب قال حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله فلما أخذ في تسوية اللحد قال اللهم اجرها من الشيطان ومن عذاب القبر فلما سوي الكثيب عليها قام جانب القدر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعد روحها ولقها منك رضوانا فقلت لابن عمر شيئا سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أم شيئا قلته من رأيك قال إني إذا لقادر على القول بل سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرجه ابن ماجه ايضا في سننه وقال أبو عبد الله الترمذي رحمه الله تعالى حدثني أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا الفضل ابن دكين عن سفيان عن الأعمش عن عمر بن مرة قال كانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقولوا اللهم أعده من الشيطان الرجيم متابع في الحاشية واحد حسن الترمذي ابن ماجه أبو داود اثنان ضعيف الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وفيه حماد بن عبد الرحمن قلت روايته ثلاثة نفس الحديث السابق متابع وروي عن سفيان الثوري أنه قال إذا سئل الميت من ربك ترى له الشيطان في صورة فيشير إلى نفسه إني أنا ربك قال أبو عبد الله فهذه فتنة عظيمة ولذلك كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعو بالثبات فيقول اللهم ثبت عند المسألة منطقه، وافتح أبواب السماء لروحه فلو لم يكن للشيطان هناك سبيل ما كان ليدعو له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يجيره من الشيطان فهذا تحقيقه لما روى عن سفيان ذكره في الأصل التاسع والأربعين والمئتين باب الوقوف عند القبر قليلا بعد الدفن والدعاء بالتثبيت له مسلم عن أبي شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت الحديث وفي فإذا دفنتموني فشنوا على التراب شنى أو علي والله تعالى ألم وتحتاج إلى تحقيق ثم أقيم حول قبري قدر ما ينحر جزور وبقسم لحمها أو يقسم لحمها والله تعالى ألم وتحتاج إلى تحقيق حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل أخرجه ابن المبارك بمعنى حديث مسلم من حديث ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه وقال فيه وشدوا علي ازاري فإني مخاصم وشنوا علي التراب شنا فان جنب الايمن ليس احق بالتراب من جنبي الايسر ولا تجعلنا في قبر خشبه ولا حجرا واذا وريتموني فقعدوا عند قبري قدرا نحر جذور وتقطيعها استانس بكم او كما قال ابو داود عن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل وأخرج أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول عن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا دفن ميتا وقف وسأل له التثبيت وكان يقول ما يستقبل المؤمن من هول الآخرة إلا والقبر أفضع منه أتابع وخرج أبو نعيم الحافظ في باب عطاء ابن ميسرة الخراساني إلى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقف على قبر رجل من أصحابه حين فرغ منه فقال إن لله وإنا إليه راجعون اللهم نزل بك وأنت خير منزول به جاف الأرض عن جنبيه جاف الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وقبله منك بقبول حسن وثبت عند المسائل منطقة في الحاشية واحد نفس الحديث السابق اثنان صحيح مسلم ثلاثة الخبر الصحيح ابن المبارك أربعة حسان أبو داود الحاكم ووافقه الذهبي خمسة حسان الترمذي وقد سبع تخريجه أما الحديث الذي ذكرته اخرا ونهايته, ونهايته وثبت عند المسائل منطقة فهو غريب من حديث عطاء والله تعالى اعلم وكلمة غريب من حديث إعطاء ليست في الحاشية إنما هي متابعة أتابع الآن اتابع الآن فصل قال الآجري أبو بكر محمد بن الحسين في كتاب النصيحة يستحب الوقوف بعد الدفن قليلا والدعاء للميت مستقبل وجهه بالثبات فيقال اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خير وقد أجلسته لتسأله اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبتته في الحياة الدنيا اللهم ارحمه وألحقه بنبيه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا تضلنا بعده ولا تحربنا أدره وقال أبو عبد الله الترمذي فالوقوف على القدر وسؤال التثبيت في وقت دفنه مدد للميت بعد الصلاة لأن الصلاة بجماعة المؤمنين قال له قد يتجمعوا بباب الملك يشفعون له والوقوف على القبر لسؤال التثبيت مدد للعسكر وتلك ساعة شغل الميت وتلك ساعة شغل للميت لأنه يستقبله هول المطلع وسؤال وفطنة فتاني القبر على ما يأتي والجزور بفتح الجيم من الإبل والجزر والجذرة من من الضأن الجزرة من الضأن والمعز خاصة قاله في الصحاح فصل قول عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا ناره توصية منه باجتناب هذين الأمرين لأنهما من عمل الجاهليه ولنهي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال العلماء ومن ذلك الضجيج بذكر الله سبحانه وتعالى أو بغير ذلك حول الجنائز والبناء على المقابر والاجتماع في الجبانات والمساجد للقراءة وغيرها لأجل الموتى وكذلك الاجتماع إلى أهل الميت وضيعة الطعام وضيعة طعام المبيت عندهم كل ذلك من أمر الجاهلية ونحو منه الطعام الذي يصنعه أهل الميت اليوم في يوم السابع فيجتمع له الناس يريدون بذلك القربة للميت والترحم عليه وهذا محدث لم يكن فيما تقدم ولا هو مما يحمده العلماء قالوا وليس ينبغي للمسلمين أن يقوتدوا بأهل الكفر وينهى كل, إنسان أو وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا وشبهه من لطم الخدود ونشر الشعور وشق الجيوب واستماع النوح وكذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت كما ذكرنا فيجتمع عليه النساء والرجال من فعل قوم لا خلاق لهم والعياذ بالله عز وجل وقال أحمد بن حنبل هو من فعل الجاهلية قيل له أليس قد قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصنع لآل جعفر طعاما فقال لم يكونوا هم اتخذوا إنما اتخذ لهم فهذا كله واجب على الرجل أن يمنع أهله منه ولا يرخص لهم قبل المتابعة في الحاشية واحد واثنان سبق تخريجهما ثلاثا صحيح أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي متابع فمن أباح ذلك لأهله فقد, فقد عصى الله عز وجل وأعانهم على الإثم والعدوان والله سبحانه وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قو أنفسكم وأهليكم نارا قال العلماء معناه أدبوهم وعلموهم وروى ابن ماجة في سننه من, من عيد وروى ابن ماجة في سننه عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة وفي حديث شجاع بن مخلد قال كانوا يرون أن إسناده صحيح وذكر الخرائطي عن هلال بن خباب قال الطعام على الميت من أمر الجاهلية وخرج الآجري عن أبي موسى قال ماتت أخط لعبد الله بن عمر فقلت لمرأتي اذهبي فعزيهم وبيتي عندهم فقد كان بيننا وبين آل عمر الذي كان فجاءت فقال ألم أمريد وخرج أجري عن أبي موسى قال ماتت أخت لعبد الله بن عمر فقلت لمرأتي اذهبي فعزيهم وبيتي عندهم فقد كان بيننا وبين آل عمر الذي كان فجاءت فقال ألم أمرك أن تبيتي عندهم فقالت أردت أن أبيت فجاء ابن عمر فأخرجنا وقال أخرجنا لا تبيتن أختي بالعذاب وعن أبي البختري قال بيتوتة الناس عند أهل الميت ليست إلا من أمر الجاهلية قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه الأمور كلها قد صارت عند الناس الآن سنة واتتركها بدعة فانقلب الحال وتغيرت الأحوال قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يأتي على الناس عام إلا أماتوا فيه سنة وأحيوا فيه بدعة حتى تموت السنن وتحيا البدعة ولن يعمل يعمل بالسنن ولن يعمل بالسنن وينكر البدع إلا من هون الله تعالى عليه إسخاط الناس بمخالفتهم فيما أرادوا ونهيهم عما اعتادوا ومن يسر لذلك أحسن الله سبحانه وتعالى تعويضه قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنك لم تدع شيئا إلا عوضك الله خيرا منه وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يزال في هذه الأمة عصابة يقاتلون على أمر الله لا يضرهم جدال من جادلهم ولا عداوه من عاداهم فصل ومن هذا الباب ما تبت في الصحيحين عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية وفيهما إضاء عن أبي بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجع فغشي عليه ورأسه في حجر امرأته من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطيع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة في الحاشية واحد خبر صحيح ابن ماجه وفي الزوائد اسناده صحيح إسناد صحيح أحمد البيهقي ثلاث ضعيف الطبراني أربع متفق عليه البخاري ومسلم خمسة متفق عليه البخاري مسلم متابعا وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي برده ابن أبي موسى قالا أغمي على أبي موسى وأقبلت مواته تصيح برنة قالا ثم أفاق قال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرقه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابن ماجت عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. اسناده صحيح. وقال حاتم الأصم إذا رأيت صاحبة المصيبة وعند إذا رأيت صاحباً قد خرق ثوبه وأظهر حزنه. فعزيته فقد أشركته في إثمه وإنما هو صاحب منكر يحتاج أن وقال أبو سعيد البلخي من أصيب بمصيبة إن فمزق ثوب أو ضرب صدرا فكأنما أخذ رمح يريد أن يقاتل به ربه عز وجل وأنشدوا عجبت لجازع باك مصابي بأهل أو حميم ذكت ابي شقيق الجيب داعي الويل جهلا كان الموت كالشيء العجاب وسوى الله فيه الخلق حتى نبي الله منه لم يحاب له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب باب ما جاء في تلقين الإنسان بعد موته شهادة الإخلاص في لحده ذكر أبو محمد عبد الحق يروي عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقول ليقول يا فلان ابن فلان الثانية فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلان الثالثة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكنكم لا تسمعون فيقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما فإن منكر ونكير يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقنا حجته ويكون الله تعالى حجيجيهم حجيجيهما دونه فقال رجل يا رسول الله فإن لم تعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء قلت هكذا ذكره أبو محمد في كتاب العاقبة لم يسنده إلى كتاب ولا إلى إمام وعادته في كتبه نسبة ما يذكره من الحديث إلى الأئمة وهذا والله تعالى أعلم نقله من احياء علوم من إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد فنقله كما وجد ولم يزد عليه وهو حديث غريب خرجه خرجه الثقافي في الأربعين له في الحاشية واحد متفق عليه البخاري مسلم أو السابق نفسه إثنان ضيف الطبراني قال الهيثمي في المجمع فيه جماعة لم أعرفهم متابع أم بعناه الشيخ المسن الحاد الرواية أبو محمد، عبد الوهاب بن ظافر، ابن علي بن فتوح, فتوح، ابن أبي الحسن القرشي، عرف بابن رواح بمسجده بثغر الإسكندرية حماه الله سبحانه وتعالى، والشيخ الفقيه الإمام مفتي الأنام أبو الحسن علي بن هبة الله الشافعية بمنية بن خصيب على ظهر النيل، بها قال جميعا حدثنا الشيخ الإمام الحافظ أبو, أبو ظاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني قال أخبرنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن محمود الثقفي بأصبهان أخبرنا أبو علي الحسين بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدان التاجر بني أبور حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا أبو الدرداء هاشم بن يعلى الأنصاري حدثنا عتبة بن سكن الفزاري الحمصي عن أبي زكريا عن حماد بن زيد عن سعيد الأزدي قال دخلت على أبي أمامة الباهلي وهو في النزع فقال لي يا سعيد إذا انا مت فصنع بي كما أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن نصنع بموتانا فقال إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل يا فلان ابن فلان فإنه سيسمع فليقل يا فلان ابن فلان فإنه يستوي قاعدا فليقل يا فلان ابن فلان فإنه سيقول أرشدنا يرحمك الله فليقل أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آدية لا ريب فيها وأن الله باعث من في القبور فإن منكرا ونكيرا عند ذلك يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول ما نصنع عند رجل لقن حجته فيكون الله حديجيهما دونه حديث أبي أمامة في النزع غريبا من حديث حماد بن زيد ما كتبناه إلا من حديث السعيد الأزدي. قال أبو محمد عبد الحق وكان. وقال شيبة ابن أبي شيبة. اوصتني أمي عند موتها فقالت لي يا بني إذا دفنتني فقم عند قبري وقل يا أم شيبة قولي لا إله إلا الله ثم انصرف. فلما كان من الليل رأيتها في المنام فقالت لي يا بني لقد قلت أن أهلك لولا أن تداركتني لا إله إلا الله فلقد حفظتني في وصيتي فلقد حفظتني في وصيتي يا بني قال المؤلف قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي ينبغي أن يرشد الميت في قبره حيث يوضع فيه إلى جواب السؤال ويذكر بذلك ويذكر بذلك فيقال له قل قل الله ربي والإسلام ديني ومحمد الرسول فإنه عن ذلك يسأل كما جاءت به الأخبار على ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وقد جرى العمل عندنا بقرطبة كذلك يقال قل هو محمد رسول الله وذلك عند هيل التراب ولا يعارض هذا وعيد ولا يعارض هذا بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنت بمسمع من في القبور وقوله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى لأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد نادى أهل القليب وأسمعهم قبل المتابعة في الحاشية واحد السابق نفسه وأسمعهم وقال ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا وقد قال في الميت إنه يسمع قرع نعالهم وأن هذا يكون في حال دون حال ووقت دون وقت وسياتي استفاء هذا المعنى في باب ما جاء أن الميت يسمع ما يقال إن شاء الله تعالى باب في نسيان أهل الميت ميتهم وفي الأمل والغفلة أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن مشيعي الجنازة قد وكل بهم ملك فهم مهتمون محزونون حتى إذا أسلموه في ذلك القبر ورجعوا راجعين أخذ كفا من تراب فرمى به وهو يقول ارجعوا إلى دياركم أنساكم الله موتاكم فينسون ميتهم ويأخذون في شرائهم وبيعهم كأنهم لم يكونوا منه ولم يكن منهم ويرى أن الله عز وجل لما مسح على ظهر آدم عليه السلام فاستخرج ذريته قالت الملائكة رب لا تسعهم الأرض قال الله تعالى إني جاعل موتا قالت رب لا يهنيهم العيش قال إني جاعل أملا فالامل رحمة من الله سبحانه وتعالى ينتظم به أسباب المعاش وعيد قال إني جاعل أملا فالامل رحمة من الله تعالى ينتظم به أسباب المعاش ويستحكم به أمور الدنيا ويتقوى به الصانع على صنعته والعابد على عبادته وإنما يخدم من الامل ممتد وطال حتى انسى العاقبه وثبط عن صالح الاعمال قال الحسن الغفلة والامل نعمتان عظيمتان على ابن ادم ولولاهما ما مشى المسلمون في الطرق يريد لو كانوا من التيقظ وقصر الامل وخوف الموت بحيث لا ينظرون إلى معاشهم وما يكون سببا لحياتهم لهلكوا ونحو قال مطرف بن عبد الله لو علمت متى أجلي لخشيت ذهاب عقلي ولكن الله سبحانه وتعالى منى على عباده بالغفلة عن الموت ولولا الغفلة ما تهنوا بعيش ولا قامت بينهم الأسواق باب في رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده إذا أدخل في قبره. قال عطاء الخراساني أرحم ما يكون الرب عز وجل بعبده إذا دخل في قبره وتفروق الناس عنه وأهله وروي عن ابن عباس مرفوع وقال غالب كنت أختلف إلى أبي أمامة الباهلي بالشام فدخلت يوما على فتى مريض من جيران أبي أمامة وعنده عم له وهو يقول يا عدو الله ألم أمرك ألم أنهك فقال, فت... فقال الفتى يا عماه لو أن الله دفعني إلى والدتي كيف كانت صانعة بي قال تدخلك الجنة قال الله أرحم بي من والدتي في الحاشية واحد متفق عليه البخاري مسلم اثنان متفق عليه البخاري مسلم ثلاثة ضعيف جدا الديلمي تنزيه الشريعة أتابع. قال الله أرحم بي من والدتي وقبض الفتى فدخلت القبر مع عمه فلما سواه صاح وفزع قلت له مالك قال فسح له في قبره وملئ نورا وقال أبو سليمان الداراني يقول في دعائه يا من لا يأنس بشيء أبقاه ولا استوحش من شيء أفناه ويا أنيس كل غريب ارحم في القبر غربتي ويا ثاني كل وحيد آنس في القبر وحدتي ولقد أحسن أبو بكر عبد الرحمن بن محمد ابن مفاوز السلمي الكاتب أحد البلغاء بشرق الأندلس حيث يقول أيها الواقف اعتبارا بقدر استمع فيه قول عظم الرميمي أو دعوني بطن الصريح وخافوا أو ضريحي والله تعالى ويحتاج تحقيق من ذنوبي وآيس من نعيمي قلت لا تجزعوا علي فإني حسن الظن بالرؤوف الرحيم ودعوني بما اكتسبت رهينا غلق الرهني عند مولا كريمي باب متى يرتفع ملك الموت عن العبد وبيان قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقوله سبحانه وتعالى لا تركب طبق عن طبق أبو نعيم عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عز وجل إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عز وجل إن الله لا إله غيره إذا أراد خلقه قال للملك قال للملك اكتب رزقه وأثره وأجله واكتب شقيا أو سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فإذا جاء الموت ارتفع ذلك الملكان ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك قطاء اكف بصرك اليوم حديد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تركب طبقا عن طبقه قال حالا بعد حال ثم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن قدامكم أمر عظيم فاستعينوا بالله العظيم قال أبو نعيم هذا حديث غريب من حديث أبي جعفر وحديث جابر تفرد به عن جابر بن يزيد الجعفي وعنه المفضل وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين